ba -dam. go oh. Ho kom mi a mi na nimiza na بَقِيَّةَ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ أَنَّ نَصْرُكَ مَا يَعْبُدُ آ كلا أنت الحليم وشيد 117. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن طاق وهما انت فيقي ان بالله علي تجرك الف الى